م ا و س و ع ي النابلسي م ف ن و ا للعلوم ه أ ر الاسلاميه د و ن ل ف ض ي ف ه الدكتور م ح م ف راتب النابلسي フェイル إ ل ا الذين يصلون إ ل ى قوم بينكم أ و يقاتلوا قومه ولو شاء الله لسلطهم عليكم ف ل ا م و ل و ك م ف إ ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه عليهم س ب ي ل ا ستجدون آ خ ر ي ن أ ا ن لم يكن لهم م س ل م حيث سقفتموهم فتحرير ر ق ب ة م ؤ م ن مؤمنة و د ي ة فتحرير رقبه مؤمنا تحرير <تصفيق> فلم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن ََ يقتل َُْ مؤمنا ُِْ متعمدا ًََُِّ فجزاؤه َََُُ جهنم َّ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنا ب ه و غ ض يا أ ي ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليك مسلاما ا ل لست َ مؤمنا َُِ وَلَا ُ ثبتون غ عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله مغانم كثيره ة كذلك ك ن إن ان ل ل ه كان الله كان بما تعملون خبيرا No. موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه درجات منه و م غ ف ر ة و ر ح م ة 「どうも。<音楽> ¡Eh! El... الا المستضعفين من الرسول فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم